بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي محمد الحسن ابن علي بن ابي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانه رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك رواه التلمزي والنسائي وقال التلمزي حديث حسن صحيح نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا هذا الحديث الحادي عشر من أحاديث أربعين النووية لإمام أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي عليه رحمة الله هو حديث سبته الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما وريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأخوه سيدا شباب أهل الجنة ختل ظلما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريب وهذا الحديث حسنه الترمذي ورواه النسائي وهو أيضا في المسنل وغيره وهو قطعة من حديث طويل ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام قنوت الوتري وفي بعض روايات الحديث زيادة قال فيها فإن الصدق طمأنينة وإن الكذبة ريبة وفي لفظ عند ابن حبان فإن الخير طمأنين وإن الشر ريبة وهذا حديث عظيم أصل في الورع والبعد عن الشبهات والمحرمات وهو أن يبتعد الإنسان عن الأمور المريبة التي فيها شك وريبة وجعل أهل العلم لذلك أصلا وقاعدة وهذا الأصل والقاعدة إنما هو مقتبس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وذلك في قوله فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة في اللفظ الآخر عند ابن حبان فإن الخير طمأنينة وان الشر ريبه وان الحق والخير والصدق مما تطمئن اليه النفس ويسعد به القلب اما الشر والريبه والحرام مما تفزع منه النفس ويضطرب منه القلب ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال ما تريد إلى ما يريبك وحولك أربعة آلاف لا تريبك يعني لماذا تطمع فيما فيه ريبة وعندك كثير من الحلال الطيب الواضح البين الذي لا ريبة فيه وحولك أربعة آلاف لا تريبك فلماذا تسلك الطرق والوسائل التي فيها ريبة وتترك آلاف الطرق والوسائل التي ليس فيها ريبة حتى هذا في العمل الدعوي يعني كم من الوسائل المشروعة في الدعوة ترى الدعاء يقصرون فيها ولا يعملون بها ولا يتعلمونها ويعمدون دائما إلى الوسائل المستحدثة التي تثير القيل والقال وهذا يقول حرام وهذا يقول حلال وكأن جميع الوسائل والطرق في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى قد نضبت وفسدت ولم تصلح حتى جاءون بهذه الوسائل الحديثة هذا من قلة التوفيق ومن العمى بعد الهدى نسأل الله السلام فهذا الحديث معناه أن الإنسان يرجع إلى القاعدة التي ذكرناها قبل في حديث النعمال بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهم امور ويرجع الإنسان إلى الوقوف عند الشبهات ويتقيها ويحذر من الولوج فيها والخوض فيها فإن الحلال المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريب الحلال المحض لا يحصل منه ريب في قلب المؤمن لا يحصل منه قلق أو اضطراب وإنما تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب أما الأمور المشبهات فيحصل بها للقلوب ريبة وقلق واضطراب يوجب للشك قال أبو عبد الرحمن الزاهد إذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه إذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبهم وهذه جمله من الاثار الوارده عن السلف وفيها توجيه وتربيه وتزكيه لا في هذا الزمن الذي عمت فيه الشبهات وقل فيه الورع وضعفت فيه الديانه ورق فيه الدين فترتب على ذلك قسوه القلب وجفاء الطبع وغفله النفوس والبعد عن الله جل وعلا فلا نرى عينا باكيه ولا قلبا خاشعة ولا نرى هذه النماذج المتورعة عن فعل الحرام أو قلب الحرام أو أكل الحرام فضلا عن خوضها في الأمور المشبهات يقول ابن المبارك كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه من الأهواز إن قصب السكر أصابته آفة فاشتري السكر فيما قبلك يعني آه فأصابت قصب السكر فسينضب ويقل كأن هذا الغلام يرسل إليه بالسكر من الأهواز فوجهه إلى أن يشتري ما يحتاجه من السكر من عنده فقال فاشتري السكر فيما قبلك فاشتراه من رجل فلم يأتي عليه إلا قليل فإذا فيما اشتراه ربح ثلاثين الفا اشترى سكرا من رجل بعد وقت يسير السكر الذي معه لو أراد أن يبيعه يربح فيه ثلاثين ألفا الأسعار تضاعفت حصل لقصب السكر الذي يصنع من السكر افا فقل والناس يحتاجون إليه فتضاعفت الأسعار قال يعني مبارك فأتى صاحب السكر يعني حسان ابن أبي سنان اتى صاحب السكر فقال يا هذا إن غلامي كان قد كتب إلي فلم أعلمك كتب إلي أن قصب السكر أصابته آفة فلم أعلمك فأقلني فيما اشتريت منك أقلني يرفع عني الحرج فإن أريد الرجوع في البيع خذ سكرك وأعطني مالي وجد في نفسه شيء كأنه خدع الرجل عرف أن السكر سينضب ويقل والناس يحتاجون إليه فسيتضاعف السعر ولم يخبره فعدم إخباره للبائع كأنه يرى أن فيه شيء فقال فلم أعلمك فأقلني فيما اشتريت منك فقال له الآخر قد اعلمتني ذا. فقد طيبته لك انت اعلمتني وانت تريد ان ترجع وطيبته لك يعني طابت نفسي لك فهو حلال فلا شيء في نفسي قال عبد الله ابن المبارك فرجع يعني حسان بن ابي سنان فلم يحتمل القلب رجع ثم راجع نفسه مره ثانيه فلم يحتمل قلبه فأتاه وقال يا هذا إني لم ات هذا الأمر من قبل وجهه فأحب أن تسترد هذا البيع قال عبد الله بن مبارك فما زال به حتى رد عليه هذا من العجب كان يونس بن عبيد إذا طلب المتاع ونفق إذا طلب المتاع طلبت السلع ونفق يعني قلت وشحت واحتاج الناس إليها وأرسل يشتريه أي ليشتري المتاع يقول لمن يشتري لو أعلم من تشتري منه أن المتاع قد طلب هو تاجر والمتاع طلب أصبح عليه طلب ونفقا يعني قل فيرسل غلاما له يرسل وكيلا له ليشتري له هذا المتاع فكان يوصي وكيله يوصي غلامه يوصي من يشتري له ان يقول لمن يشتري منه ان المتاع قد نفق يخبره ان هذه السلعه التي اشتريها منك اعلم ان عليها الطالب الان يعني قد يرتفع سعرها يخبره قبل أن يشتري منه أما الآن يكيدون للناس كيدا ويستخفون بعقولهم ويستغفلون الناس من الزراع أو من الصناع أو من التجار ويبيعون إليهم السلع بأسعار زهيدة وهم يعرفون أن خلال الساعات التي مضت أو خلال الأيام التي مضت بان السلع قد نظبت في الاسواق وقلت في المخازن وسوف ترتفع فيجمعونها من التجار بحكم اتصالاتهم وعلاقاتهم فيخزنونها عندهم حتى يرتفع سعرها او يرفعون هم سعرها هذا من الغدر والخيانه والغش للمسلمين يستكثرون بالاموال مع انهم يخرجون من الدنيا ولا ياخذونها معهم وقال هشام ابن حسان ترك محمد بن سيرين أربعين ألفا فيما لا ترون به اليوم بأسا ترك أربعين ألفا فيما لا ترون به اليوم بأسا يعني أنتم تقولون عنه بأنه حلال لا شيء فيه هو تركه في نفسه ريبة من هذا الشيء لم تطب نفسه أن يجمعهم يقول وكان الحجاج بن دينار قد بعث طعاما الى البصرة مع رجل وامره ان يبيعه يوم يدخل بسعر يومه فأتاه كتابه اني قدمت البصرة فوجدت الطعام مبغضا فحبسته فزال الطعام امره ان يبيع هذا الطعام يوم ان يدخل بسعر اليوم فلما دخل الرجل بالطعام وجد أن الناس يزهدون في الطعام بغضا يعني لا يريدون شرائه لست هناك رغبة في شرائه فإذا عرضوا للبيع سيكون السعر قليلا رخيصا زهيدا ماذا فعل هذا الوكيل يقول فحبسته تركته بضعة أيام أو تركته اياما فزال الطعام فازددت فيه كذا وكذا فكتب إليه الحجاج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 النصيحة للمسلمين النصيحة لما تكلمنا عن النصيحة قلنا أن النصيحة هي الإخلاص وسلامة القلب من الغش والخيانة والغدر للمسلمين هذا أصل النصيحة هذا ناصح للمسلمين ما يخون يقولون وتنزه يزيد ابن زريع عن خمسمائة ألف من ميراث أبيه فلم يأخذه لماذا يقولون لأن أباه كان يلي الأعمال للسلاطين كان يعمل عند السلطان فلم يأخذ من ميراث أبيه خمسمائة ألف فتنزه عنه طيب ماذا كان يعمل يزيد هذا كان يعمل الخوص يعمل الخوص كان خواصا ويتقوت من هذا الخوص الى ان مات لك اذا فسدت الذمم وقل الورع وتكالب الناس على الدنيا فانهم ياكلون اموال اخوانهم المسلمين واذا تسلط احد منهم على سلطه فيجمع ويجمع هذه الالاف وهذه الملايين وهذه المليارات يرث من أبي هذا المبلغ هذه الدراهم مئات الألاف وتنزع عنها بأن أبه كان يتردد على السلطين مع أنه لو أخذها ولو كان فيها ما فيها فهي حلال له, هي حلال له. ثم ماذا يعمل؟ يعمل بالخوص حتى يموت يتقوت من كان المسور ابن مخرمة قد احتكر طعاما كثيرا فرأى سحابا في الخريف فكرهه لما راى السحابه كرهها السحابه ترتب عليها نزول مطر اذن انبات الزرع وعنده مخزون من الطعام فلما راى السحابه كره ذلك اذن المخزون الذي عنده لن يحقق فيه ربحا فقال الا اراني قد كرهت ما ينفع المسلمين فآلا يعني حلف وعقد وعزم ألا يربح فيه شيئا فاخبر بذلك عمر بن الخطاب فقال له عمر جزاك الله خيرا وهكذا لكن الناس الآن يعرفون أن هذا من الحرام وفيه ما فيه ويعمدون إليه ويأكلونه لكن هذه المسألة مسألة الريبه التي تحدث للإنسان في بعض المسائل يفعلها أو لا يفعلها هل هي حلال أم حرام يأتيك من يقول لك يا أخي نأخذ بالأحوط مسألة الشبهات مسألة التي لم تتبين لك لم نتبين حلها ولم تبين حرمتها تكلمنا فيها بما فيه الكفاية في حديث النعمال بن بشير وأنا من اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضي ومالي ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام فالإنسان لا ترخص في الشبهات حتى لاقع في الحرام فقد يكون ما تأخص به من الحرام هو لا يدري فإن ترك الشبهات وكان الذي تركه هذا من الحلال لا ضير عليه لا يؤاخذ لكن كان الذي فعله من الشبهات تبين بعد ذلك أنه من الحرام فقد تجرأ على عظيم لكن لو أننا في مسألة ووقع فيها خلاف بين العلماء بعض الناس يقول على طول الخط يا أخي نأخذ بالأحواط الاحتياط الاحتياط في الدين واجب الاحتياط نقول هذا ليس على الإطلاق مسألة الاحتياط ليست مسألة مطلقة ليست على طول الخط في محلها المسائل التي وقع فيها خلاف وترجح فيها الدليل فالأخذ بالراجح متعين عندئذ لا تقول اخذ بالاحتياط يا أخي نخسر الصلاة يعني في سفر يقول لا أنا أتم. لماذا؟ قال هذا أننا بالاحتياط فترك الرخص ليس من الاحتياط وإنما هو من التنطع ومن الورع الكاذب مثل الرجل في الصلاة فسمع قرقرة في بطنه خرج من الصلاة وذهب ليتوضب طيب يا أخي لماذا خرجت؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يقول لا انا خذ باحتياط لا هذا ليس صحيح النبي صلى الله عليه وسلم جعل لك رخصه ومفادها انها قائمه على سماع الصوت او وجود الريح فان سمعت الصوت او وجدت الريح فاخرج والا فلا تخرج فجعل لك مخرجا وسبيلا فعندئذ لا تعارف هذا تقول أنا احتاط أخوي من الصلاة واتوضا وأعود فمن وقع في مثل ذلك وقع في الوسوسة من وقع في مثل ذلك وقع في الوسوسة إذن الإنسان ينبغي أن يتنبه في مثل هذه الأمور المسائل الخلافية التي يقع فيها خلاف بين أهل العلم لم يتضع فيها الدليل والأمر عندك مستوي لا تستطيع ان تقول بهذا او هذا وتفعل هذا او ذاك نقول عندئذ احتاط مساله تشعر بالغموض فيها نقول عندئذ استفت قلبك كما في حديث وابصر ابن معبي هو عند احمد والدارمي وابن ماجه وهو حديث حسن جاء للنبي عليه السلام فقال له جئت تسالني عن الاثم والبر قال نعم قال البر مطمئنت إليه نفسك ولثم ما حاك في الصبر وخشيت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك هو مشهور من حديث واقصه ورد عن جملة من الصحابة غير واقصه وهو حديث حسن في المسنل وسنن الدارمي وابن ماجه والطبراني كما قلت لك حديث حسن واضح فعندئذ اذا اشتبهت عليك الامور وكنت انسان حريص على التقوى وحريص على الورع والبعد عن الحرام وعرفت عنك الاستقامه وتجنب الشبهات استفت قلبك عندئذ فان الصدق طمانينه الخير طمانينه والكذب ريبه والشر ريبه واضح ونقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لكن بعض الناس يترخص في الحرام ويفعل ما حرم الله جل وعلا ويعتاد على المحرمات ثم بعد ذلك يدعي ورعا كذبا وكأنه شيخ الإسلام مثل ما ذكر عن أهل العراق لما جاءوا لابن عمر فسألوه عن دم البعوض في الحرم قال تسالونني عن دم البعوض وقد قتلتم الحسين وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتايا في الدنيا وسأل رجل بشرى ابن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها فقال إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم بعد ذلك يقوم إلى أمه فيضربها فلا يفعل صحيح كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمه وسيع لا يستمد من محابر أصحابه لا يأخذ الحبر من محابر أصحابه معهم الأقلام ويبرون الأقلام ويكتبون ومعهم المحابر فيضعون الأقلام في المحبره ويكتبون فكان لا يستمد من محابر أصحابه وإنما يخرج معه محبار يستمد منها واستاذنه رجل أن يكتب من محبرته فقال له اكتب فهذا ورع مهم واستاذنه رجل آخر في ذلك فتبسم وقال لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذا ما الفرق بين المسألتين الأول لما استاذنه يكتب من محضرته امن له وقال له اكتب فهذا ورع مظلم والثاني لما استاذنه تبسم فقال لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذا الاول قال له اكتب فهذا ورع مظلم هو يعرف من حاله انه يتجرا ويتسامح في المكروهات ويقدم على الشبهات من غير توقف يعني أنت لسامة في المكروهات تقدم على الشبوات من غير توقف ثم تأتي لتستاذنني في أن تأخذ من محبرتي، قال أكتب هذا ورع مظلم أما الثاني فكان صادقا كان صادقا فأراد الإمام أحمد أن يؤدب نفسه فقال لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذا مع أنه هكذا رحمه الله رحمه واسع وإن ماذا من توضعي وقوله عليه السلام فإن الخير طمأنينة وان الشر رديبة يعني أن الخير تطمئن به القلوب والشر ترتاب به القلوب ولا تطمئن إليه الاشتبخ على الإنسان الأمور وكان متبعا للاثر محافظا على السنن متورعا عن الشبهات حذرا في الوقوع في المحرمات ثم عرض عليه امر مجتبه عليه فعندئذ يرجع الى قلبه لكن انسان اصلا متجرع على المحرمات والغ في خبائف الاقوال والافعال ثم يقول يا شيخ وان افتاك الناس وافتاك هذا يلعب هذا يلعب انت اصلا تفعل المحرمات الظاهره التي لا اشكال فيها وتخدم على فعل المكروهات ولا تتحاشى من الشبهات ثم تقول لا نسال نفسي النبي قال استفت قلبك وان افتاك الناس وأفتوك استفت قلبك عندما تكون عالما متبعا مختفيا بالاثر وعرض عليك المساله فاشتبهت عليك وتوقفت فيها وارتبت منها لكن إنسان ليس له لا في العيد ولا في النفير ولا من في العلم ولا من طلاب العلم وانما هو متجرئ على محرم سبحانه وتعالى ومضيع للواجبات ووالغ في المحرمات ثم يقول النبي عليه السلام قال وإن أفتاك الناس وأفتوك استفت قلبك قلبك يا حالب أصلا وقد فسد ثم تجعل من نفسك مفتيا فهذا مما لا يكون ولذلك في الرواية الأخرى قال إن الصدقه تمأنينه وان الكذب ريبة فهذا في إشارة إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على قول كل قائل كما في حديث وابص وإن أفتاك الناس وأفتوك كما ذكرت لك وإنما يؤتمد على قول من يقول الصدق ويتحاشى الكذب وعلامة الصدق أنه تطمئن به القلوب وعلامة الصادقين أنه تطمئن إليهم القلوب عندما يفتون ويحررون المسائل ولذلك الإنسان عندما يستفتي من أهل العلم ما استفتي من أهل العلم والعمل من جمع بين العلم والعمل والصدق والإخلاص والورع والتعبد والتزهد لله رب العالمين لأنه في الجملة يوفق ولا يترخص ويظهر الصدق على صفحات وجهه على قسمات وجهه وعلى طرف لسانه أما الكذب تحصر به الريبه ولا تسكن إليه القلوب بل تنفر منهم ولذلك النجاة عليه الصلاة والسلام لما كان يحدث الناس ويسمع الناس كلامه العقلاء يعرفون أنه صادق وأنه جاء بالحق إذا سمعوا لمسيلمه يعرفون أنه كاذب وأن ما جاء به الباطل فالشاهد من هذا الحديث عندئذ أن الإنسان يكون متحفظا ومتوقفا وأن الله جل وعلا التوفيق والسباب إذا عليه الأمور فليحذر من الوقوع فيما ريبة فيه وأن القلوب السوية السليمة الخائفة من ربها تطمئن إلى الخير وتنفر من الشر تطمئن إلى الصدق وتنفر من الكذب هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين